لا انصهرت معها في بوتقة الحب في الله وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتوى الأخوات الفاضلات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج الطربوي والأسلوب الدعوي قدمها لأمة الحبيبة في زمن انطغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات وظن كثير منهم أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون حتما على رب الأرض والسماء للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين لا أقدمها إلا من أجل أن نحيي بها سويا الحياة إلا من أجل أن نشخص الداء إلا من أجل أن نحدد سويا الدواء لنجدد المسيرة ولنجدد التوبة والأوبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة وما من علامة ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم كنت أتحدث بالأمس مع حضراتكم في هذا الحديث الذي راه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني لا يسلم الأخ إلا على أخيه الذي يعرفه حتى ولو كان معه في مسجد واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله فما ظنك بهذا الواقع خارج بيوت الله جل وعلا بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو أي وكثرة التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة وقلت التجارة ليست حراما أطلاقا أبدا تاجر لكن تاجر بأمانة وتاجر بشرف وتاجر بالحلال وفي الحلال ولا تنسى حق الكبير المتعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشى على أمته من الفقر كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال الحبيب والله ما الفقر أخشى عليكم يا الله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم فأنا أذكر أحبابي وإخواني ألا ينشغلوا إلى الحد الذي ينسى فيه المسلم التاجر أيا كان نوع تجارته أن ينسى الآخرة ثم من علامات الساعة تقارب الأسواق بتقول إيه تقارب الأسواق حتى المسألة دين النبي تكلم فيها تكلم في تقارب الأسواق أيوة ماذا قال الصادق قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق ما معنى التقارب التقارب له معانين عند أهل العلم المعنى الأول أن الأسواق قد تقاربت بالفعل ل سرعة وسائل المواصلات ولسرعة الاتصالات تستطيع الآن بفضل الله أن تركب سيارتك وأن تذهب إلى أي سوق في قريتك أو في مدينتك أو في مركزك أو حتى في دولتك وأن تعود في نفس اليوم تقريبا مع أن هذا السفر كان قبل ذلك يقطع فيه الإنسان شهورا طويلة بل تستطيع الآن بالطائرة أن تسافر من مصر مثلا إلى السعودية أو إلى دبي لتقضي أمرا من الأمور ولك أن ترجع في نفس اليوم أو في اليوم التالي بل تستطيع أن تسافر إلى أي دولة في العالم وأن تعود في أيام قليلة كانت هذه المسافات تقطع في الشهور بل تقطع في السنوات هكذا تقاربت الأسواق ثم البرصة البرصة العالمية أن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع أو على سعر العملات تقريبا في كل ساعة أو أقل انظر إلى هذا التقارب التقارب في الأسواق تقارب في معرفة الأسعار التقارب الحسي الحقيقي هذه أيضا علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصلت لحضراتكم بالأمس أنه ليس بالضرورة أن تكون العلامة محرمة ليس بالضرورة أن تكون العلامة محرمة فتقارب الأسواق ليس حراما التطاول في البنيان ليس حراما كثرة التجارة ليست حراما ظهور المهدي ليس حراما وهكذا فليس معنى أن يذكر لنا نبينا علامة من علامة الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة في دين الله تبارك وتعالى تنظر معي هذه العلامة الخطيرة في حلقة الليلة ألا وهي انتشار الربا اسأل الله ان يطهرنا وإياكم انتشار الربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصادق بين يدي الساعة يظهر الربا والظهور هنا بمعنى الكثرة بمعنى الانتشار بين يدي الساعة يظهر الربا ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي رواية أخرى خطيرة جدا في صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتينا على, على الناس زمان لا يأتينا على الناس زمان لا يبال المرء بما أخذ من المال من حلال أم من حرام ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ده واقع خطر جدا واقع خطر جدا حاضر حاضر عاوز تسمع الحديث ثاني اسمع ماذا قال الصادق أقول الحديث روال بخاري في صحيحه وأحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال: لا على الناس زمان لا يبال المرء بما أخذ من المال أم من حلال أم من حرام. واقع خطير يعيشه كثير من الناس على مستوى البشرية عامة وعلى مستوى الأمة خاصة. خلينا بس نتكلم في قضية الربا ونرجع تاني لهذا الحديث لأن دي صورة من صور أكل المال بالحرام بحيث لا يبالي الإنسان أمن حلال من حرام المهم أن يحصل المال المهم أن يجمع المال ولو كان من الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الربا صورة خطيرة جدا من أحط أوجه استثمار رؤوس الأموال تلك السورة البشعة التي لا تراعي إطلاقا أي شرف أو أي دين المهم المهم كسب المال وتحقيق الربح ولو على حساب امتصاص دماء الآخرين المقورين فالنظام الإسلامي والنظام الربوي لا يتفقان أبدا في تصور ولا يتفقان أبدا في نتيجة ولذلك سبحان الله العظيم أرى وعيدا شديدا جدا في القرآن الكريم على الربا الأول ما هو الربا الذي حرمه القرآن الكريم الربا نوعان وخل بع الحضورتك قوي الربا نوعان ربا النسيئة وربا الفضل يعني إيه ربا النسيئة صورته أن يذهب الرجل إلى رجل آخر ويقول أسلفني ألف دينار أعطني ألف جنيه فضل ألف جنيه بالصورة اللي حرمها القرآن خلي بالك أعطني ألف دينار فيعطيه إلى أجل معلوم يقول له ترجع للألف خلي بالك أعطيني ألف دينار اتفضل إلى أجل معلوم أعطاه رمضان ألف ربعمية سبع وعشرين يقول له تردلي الألف دينار في رمضان ألف ربعمية تمانية وعشرين هجرية خلاص اتفقنا فيأتي الرجل في الموعد في موعد السداد ويقول له مش قادر انظرني يعني أنهلني آه. يقول له أم... أمهلك بالزيادة يبقى الالف تدفعهم الف ومتين الف وخمسمية هذه الصورة تسمى ربا النسيئة هذا هو النوع الاول من انواع الربا الذي حرمه القرآن في الصورة تانية نعم إيه هي ربا الفضل يعني ايه ربا الفضل يعني يبيع الانسان السلعة السلعة يبيع ذهبا بنفس السلع بذهب مع أخذ الزيادة يبيع الإنسان تمرا بتمر يبيع تمرا جيدا مثلا بتمر مردي مع الزيادة أو العكس هذا ربا الفضل روى البخاري ومسلم أن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب خلي بالك الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي سواء وفي رواية قال الصادق فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم أنا عند سيارة وحضرتك عندك سارة من دخل في في بعضهن الفرق ما فيش حرج لا حرج إنما في الأصناف الستة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها هذه صورة أخرى من صور الربة تسمى بربة الفضل لا يبقى ربة نسيء أو ربة الفضل حرم القرآن الربة يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربة ضعافا مضاعفة والربة الآن منتشر بصورة بشعة يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعاف المضعفة عاوش حضرتك بقى تخلي بالك من الوعيد القرآني والنبوي في قضية الربا بين يدى الساعة يظهر الربا تم الربا عم الشيخ ما انت بتقول كان موجودا والقرآن حر نعم كان موجودا ونزل القرآن بتحريمه لكن الظهور في حديث رسول الله بمعنى الكثرة بمعنى الانتشار والربا قلنا له ولا حول ولا قوة إلا بالله البشرية البشرية أنا لا أتكلم عن الأمة فقط البشرية ما محقت البركة في البشرية وفي الأرض إلا بسبب الربا إلا بسبب الربا يا الله ماذا قال ربنا جل وتعالى وماذا قال نبينا يمحق الله الربا شوف القرآن الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا عاوز حضرتك تدور في قاموس اللغة على وجه الأرض عشان تجيب لي لكلمة ترادف كلمة يمحق مش ممكن مستحيل يمحق الله الربا ما تلقيش مرادف لكلمة يمحق يؤدي نفس المعنى أبدا يمحق أنت تستشعر اللح اللفظة وكأنها واقعا أمام عينيك بين دايك يمحق الله الربا شيء بلغت القرآن ويربي الصدقات ها هو تقول الربا زي البيع لا أبدا أبدا وحنرجع للآيات من الأول تاني لكن نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند الإمام أحمد وفي غيره بسند صحيح من حديث عبد بن سعود قال عليه الصلاة والسلام ما ما استزاد أحد من الربه إلا كان أمره إلى قلة إلى قلة عاوز حضرتك لي مثالا لرجل استمر استمر, استمر, استمر وكررها وهو يعمل بالربا ويأكل الربا ويطعم الربا ويخرج ماله بالربا واستمر على ذلك دون أن تمحق البركة عنده مستحيل ممكن يفتن سنة ممكن يفتن خمس سنوات ممكن يفتن عشر سنوات والأموال تزيد وانا قلت أمس دي مش علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العد وقد ضربت لحضراتكم مثالا بقرون إنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب أي من النعم ومن الفضل ومن الستر ومن الإمهال إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه أي والعبد مقيم على معصية الله بلا توبة فأعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل الله يمهل يا إخوة ولا يهمل الله جل وعلا يمهل ولا يهمل قال الرسول اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم الله لم يقل فخسفنا بهم الأرض لم يقل فزلزلنا بهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اقرأ معايا كذا آيات الربا في آخر سلطة البقرة من الأول الذين كلون الربا ما رب حكمهم إيه شكلهم إيه جزائهم إيه عش معايا القرآن وتدبر القرآن الذين كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا رب سلم أنت شفت المشهد ده عشته استوعبته يوم القيامة ده أسأل الله أن يسطرنا وإياكم أن نفصل عاوز حضرتك تعيش المشاهد دي والناس خرج من القبور هنا أمر الملك القدير إصرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث في نفخة الزلزلة وفي نفخة الصاق وفي نفخة البعث نتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله تعالى. طب نفخة البعث يلا الكل يخرج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إيه اللي حصل كانت مستقرة كانت ثابتة كانت مطمئنة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها, أخبارها بأن ربك أوحى لها خلاص الكل يطلع إذا السماء انشقت انشقاق في السماء شقاق في الأرض ليه للحساب لكن عيش معاه بقى مشهد الحشد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم عاوز حضرتك بقى تعيش معاه المشهد ده والناس خرج من القبور صنف أول ما يخرج من القبر مباشرة يمشي على وجهه يا رب سلم على وجهه رقليه فوقهه على الأرض آه النبي قال كذا لا القرآن قال هذا أيضا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا على وجوههم عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ده مشهد مشهد خطير صنف ما على رجليه وصنف تلك راكب اللهم اجعلنا منهم يا رب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدة هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في المسائل دي في مشهد الحشر لأنه يقلع القل لأنه عاوزك بقى تعيش معاه المشهد ده صنف يخرج من القبر ييجي يقف ما يقدرش يسقط على الأرض يجلس على الأرض لا يستطيع الجلس يتلبط يمينا ويتلبط شمالا كأنه مصروع مجنون كأن الشيطان يتخبطه يمينا وشمالا ويسرة ويمنى وأماما وخلف منظر مرعب من دول أكلة الربا هذه علامتهم أثناء الخروج من القبور يوم البعث والنشور الذين كلون الربا لا يقومون أي لا يقومون من قبورهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لا مستحيل مستحيل يبقى البيع زي الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اطمئن ما تخافشي ذكرت الآن بالله تبارك وتعالى عهد ربك الآن على أن تطهر مالك وأن تطهر بيتك وأن تطهر أولادك وأن تطهر نفسك وأن تطهر قلبك من هذا المرض العضال الذي يمحق البركة عندك نحقة. عهد ربك الآن. فمن جاءه موعظة من رب؟ قال الله، قال رسوله. فانتهى وعاهدك يا كأرب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض وأن أطهر مالي من الربة. فانتهى فله ما سلف. لا شيء عليه ولا إثم عليه وأمره إلى الله طب يرجع تاني ومن عاد يا خبر بيض فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ده قرآن يا أخوانا ومن عاد أي إلى الربة بعدما ذكر بالله وبعدما ذكر بكلام سيدنا رسول الله ومن عاده فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خالدون خالدون أكررها اسمع بقى إلى الآية الأخرى يمحق الله الربا يا رب سلم يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربي ينمي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم أن ينميها كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة كجبل أحد يا الله صور حضرتك تجي فيهم كده يوم القيامة تلاقي الكتاب اقرأ كتابك تقرأ تجد عندك في صحيفة الحسنات أنك تصدقت بجبل تمر جبل تمر لا مش ممكن ده أنا راجل طول عمرة فقير ما تصدقتش بكيلو تمر والكتاب بتاعه صحيفة الحسنات فيها أنني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر لا مش ممكن أكيد الكتاب ده مش كتابي لا كتابك وأنت في مصلحة الضرائب الأوراق مطلق بطة لا كتابك الأمال الكلام ده جايز زاي انت فعلا ما تصدقتش بجبل تمر هي كالتمر واحدة تصدقت بها خالصا لله فقبلها الله منك بيمينه، فرب فنماها لك حتى صارت عند الله كجبل أحد. يمحق الله الربع ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، وخلي بالك من الأهل بعد كذا. يا الله، يا أيها الذين آمنوا، ها يلا بمجرد ما تسمع النداء ده ده افتح قلبك. وأصغي السمع لأن الذي ماذي عليك ربك جل جلاله خير سيأمرك به حتما أو شر سينهاك عنه ماذا قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ذي اللي بنسمعه كثيرا أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقايا ما هي التقوى؟ التقوى هي الأصل من التقى والمصدر الاتقاء وكلهما مأخوذ هي لسم من التقى والمصدر الاتقاء وكلهما مأخوذ من مدة وقاء والوقاية, والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه وضره فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبينه صخط الله وعذابه وغضبه وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين لا لا موضوع كبير قوي ان كنتم مؤمنين ده وعدث في تال خطورة يا ايها الذين امنوا خلي بالك النداء للمؤمنين ومع ذلك يختم الله الاتة بهذا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين طيب فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يا رب سلم سلم ومن يقدر على حرب الله ورسوله من يقدر على حرب الله يا أخوانا؟ من يقدر على حرب رسول الله؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والله إنها الحرب والله إنها الحرب حرب على الأعصاب حرب على النفوس الضمائر في اختناق في قلق في اضطراب نفسي فيه ضيق فيه هموم فيه آلام في أحزان، في أموال كثيرة جدا ومع ذلك ما في سعادة، ما فيش رضا، فيه محق للبركة، المال موجود، بس ما فيش بركة، كثير من إخواني وكثير من الأخاءات يسأل، يا شيخ ما فيش بركة في أي حاجة، الربة، الربة، يمحق الله الربة، ويرب الصدقات، فيه محق للبركة في كل شيء، مع إن الفلوس كثيرة جدا بس ما فيش بركة ما فيش رضا ولا قناعة ولا اطمئنان قلب ولا انشرح صدر ولا هدوء بال ولا استقرار ما فيش فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة الرجل خد منك المال ده المسكين ولكنه لا يستطيع السداد ولا يقدر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة فنظرة إلى ميصرة وبعدين رب العزة يختم الآيات أنا لو أريد أن أقف مع الآيات كاملة يختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعبك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبنا عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي قال جل جلاله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون احذروا الربا وطهروا الأموال لتنزل البركات والرحمات الأمر مش محتاج توجيه من أحد يا أخي أنت أنت قلبك أنت معكتر ممتر دقيق قوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البر حسن الخلق والاثم هاا ما حاك في صدرك انت صدرك تعبان انت الآن لان انت جوك واعظ جميل يذكرك واعظ الله في قلب كل مسلم من رحمة الله علينا والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ما تقولش لا دهنا افتاني محمد حسن بكذا لا يا اخي لا يا اخي اضرب اضرب بفتوايا عرض الحائط إن كانت تخالف كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ملاش أي قيمة ملاش أي لزمة انت ألبك بيقولك إيه صدرك بيقولك إيه يلا بسرعة عجل طهر المال والله العظيم ستنزل البركة وسيبارك الله عز وجل لك في مرأتك وفي أولادك وفي عملك وفي صحتك وفي عافيتك وفي كل ما بين يديك خلي بالك من أكل الحرام نعمل نقول يا رب يا رب يا رب ما فيش فايدة ليه أخوانا أكل الحرام أكل الربع أكل أموال اليتامى إن الذين أكلون أموال اليتامى ظلمة إنما أكلون في بطونهم نارا وسأصلون سعيرة مساجد عملين نشكو إلى الله وندرع إلى الله ونبكي ونتغلل كثير من الناس فتن بالقضية دي مفتون قال لك ما فيش واحد فيك صالح مفيش واحد في الجموع دي صالح ربنا تقبل منه ما هو رب العزة قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صحيح الصالحون موجودون في الأمة لكن الصالحين يركبون مع غير الصالحين سفينة واحدة إن نجت السفينة نجى الصالحون مع غير الصالحين وإن غرقت السفينة غرق الصالحون مع الطالحين الكل سيغرق والكل سينجو ثم بعد ذلك يبعث كل على نيته يؤاخذ الله تبارك وتعالى ويعاقب الطالح ويجزي الصالح ويجزي الصالح يبعثون على نيتهم كما قال الصادق كما في صحيح البخاري من حديث عيشة ونقف عنده بالتفصيل إن شاء الله وتعالى لكن نحن جميعا نركب سفينة واحدة تب الدعاء هي قضية الحرام والحديث اللي أنا ذكرته لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال من حلال من حرام ارب من أبشع هذه الصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود بن ماجة وغيره يقول لعن رسول الله آكل الربا أعوذ بالله ملعون على لسان الصادق لعن رسول الله آكل الربا هو الوحده لا وموكله وشاهديه وكاتبه الحديث في صحيح مسلم لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه بل وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال درهم ربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم في القذ النبوي الجميل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ده رعب ده رعب ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام خطير أقول يا رب يا رب يا رب فلسطين العراق الشيشان أكوانستان الأمة يا رب قضية الدعاء يا أخواننا اسمع النبي ماذا قال والحديث راه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الله الله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الله وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل وعلا يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وأعملوا صالحة وقال تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد وجهه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك عرفت السر فيه في أكل الحلال في البعد عن الحرام اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وجنبنا الحرام وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب كثير من إخواننا لا يبالي لا يبالي المهم حصل تبدو رشوة كبر دماغك مولانا تعيش تعيش في زمن الصحابة ولا ايه كل اللي حواليك بيقبل وهكذا تب هذا المال حرام ده أموال يتامة هذا المال حرام ربا، هذا المال حرام سرقة هذا المال حرام غش كبر دماغك عم الشيخ وهكذا أصبح كثير من الناس لا يبالون وقضية الدعاء اللي احنا عملنا تضرع إلى الله في الليل والنهار هذا هو سببها هذا هو سببها يا سعد وإن كان في سند الرواية بعث أطد مطعمك تكون مستجابة دعوة والحديث ذكرته في صحيح مسلم خلي حضرتك كده معايا في آيات أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض خلي بالحضرتك وعد معايا كذا ربنا أول واحدة ربنا دعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد خلي بقى حضرتك من القرآن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل يا الله ما ألش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داعد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل انت خذت حضرتك من اللطيفة القرآنية دي فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيعه عمل عامل مش دعوة داعن طيب ممكن يا عم الشيخ اللي اكل الربة قبل كده يتوب اه. يتوب له رأس ماله ويجدد التوبة والأوبة والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له فيش مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجهك أبدا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون واستغفر الله جل وعلا وأعمل صالحة وتصدق وطهر هذا المال والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك وأوبتك ومن العلامات الخطيرة أيضا كثرة شرب الخمر وتسمية الخمر بغير اسمها يا الله دي لطيفة نبوية عجيبة الخمر آه كانت موجودة قبل الإسلام وشربها المسلمون قبل أن تحرم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقدم كالماء ثم حرمها الإسلام وحرمها القرآن لكن اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه إن من أشرات الساعة إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ده هنتكلم عنها بكرة إن شاء الله تعالى إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا يكثر تكلمت عنها ويشرب الخمر هذه رواية أنس في الصحيحين خذ رواية أخرى في مسلم الإمام أحمد بسند صحيح ورواها أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ورواها أيضا الإمام البخاري في التاريخ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها ما تصلي على الصادق الذي لا انطق عن الهوى لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها يعني يعني سبحان الله كلام يملأ قلب المؤمن يقينا وتصديقا للنبي الذي لا انطق عن الهوى عمر الخمر ما سميت بغير اسمها إلا في هذا العصر الخمر معروف إنها الآن بتسمى بالمشروبات الروحية مشروبات روحية هكذا يسا... تسمى الخمر لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها تضليل وتلبيس وخداع إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمالي أو قلت قال الشافعي وأحمده وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشى رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال دي خمر لا يا شيخ دي مشروبات روحية تتحرم ليه ده خنزير أيوة يا سيدم أنا مش مختلف معاك بس الخنزير اللي حرم كان خنزيرا مريضا موبوءا مبتلا بالأمراض أما الخنزير اليوم فهي تربى تحت العناية الطبية والرعاية الصحية تحرموها ليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احتالوا على حرام الله بالإحلال إلا مرحم ربه جل وعلا فانظر إلى هذه الكلمات التي هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على الناس لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها الخمر أم الخبائث الخمر أم الخبائث يا أخوة روى النسائي بسند صحيح موقوفا على عثمان رضي الله عنه بيقول ايه بيقول اتق الخمر فإنها أم الخبائث فلقد تعلقت امرأة برجل فأرسلت إليه جاريتها للشهادة يعني تضحك عليه لتدخله بيتها فدخل الرجل إلى بيت المرأة فوجد بين يديها خمر وغلاما لها وطلبت منه المرأة أن يفعل فيها الفاحشة فأبى فأصرت عليه أن يقبل منها كأسا من الخمر فقبل الكأس فشرب الخمر فلعبت الخمر برأسه فزنى بالمرأة وقتل الغلام فاتقوا الخمرة فإنها أم الخبائث والله لا يجتمع الخمر مع الإيمان في قلب إلا وطرد أحدهم الآخر إما أن يطرد الإيمان حب الخمر من القلب وإما أن يطرد حب الخمر الإيمان من القلب مستحيل يبقى الإيمان وحب الخمر في قلب واحد مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن آه قال أبو هريرة وابن عباس وغيرهما إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيمان هكذا شبك ابن عباس بين أصابعه وقال ينزع منه الإيمان هكذا فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا وخلع قميصه مرة أبو هريرة وقال يعني يخلع منه الإيمان هكذا فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا ولبس قميصه ورفع يده مرة على رأسه وقال ينزع منه الإيمان فيصبح على رأسه كالظل فإن تاب وعاد إليه الإيمان هكذا يبقى لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لا يجتمع الإيمان مع حب الخمر في قلب واحد وحده الحمد لله اللهم لك الحمد الله يا شيخ أنا بفضل الله عز وجل أنا لا أشرب الخمر أنا صحيح باشتري الخمر أو بأسئل الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين أنا بسئهم الخمر بس أنا الحمد لله ما دؤتها أبداً ما اسمع ماذا قال رسول الله وإياك أن تخدع وإياك أن تخدع روى الإمام الترمذي في سننه وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه وغيرهم بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الخمر بس لا استنى استنى وخلي بالك والله لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه يا خبار بيض مش ممكن في حد ثاني لسه باي ده كلام النبي اوعى تقول يا شيخ أنا مباشر باش أقدمها لغير المسلم حرام والله حرام أنت ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله إن فعلت ذلك بعد أن تعلمت وعلمت ده كلام النبي لعن الله لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ما فيش حد تاني يا أخوانا فيش حد ثاني حرام حرم أن تقدم الخمر لأي بشر على وجه الأرض ولو لأكثر أهل الأرض أنت ما تقدمهاش لا تعرض نفسك للعنة الله جل وعلا والله ما حد يقدر على لعنة الله يعني على الطرد من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء اللعن يعني الطرد من الرحمة مستحيل يا أخي والله العظيم نحن في أمس الحاجة إلى رحمة الرحمن الرحيم جل وعلا أوعى أوعى تشي خمرة أوعى تسئ خمرة أوعى تبيع خمرة ما يدفعش ومحدش ينظر للمسألة تنظيرا علميا وقل بمصلحة مصلحة اطلاقا المصالح تنقسم الى ثلاثة اقسام مصلحة شرعية او مصلحة وكلاهما صحيح في اللغة مصلحة شرعية ومصلحة مهدرة ملغاة محرمة ومصلحة مرسلة ايه الكلام ده باختصار مصلحة شرعية ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله مصلحة شرعية يعني حيثما وجد الإسلام فثمة المصلحة ولا حرج أن تقول حيثما وجدت المصلحة فثم الإسلام بهذا الضابط لأن الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادة في الدنيا والآخرة لكن الأصل حيثما وجد الإسلام فثمة المصلحة هذا هو الأصل حتى نخرج وإلا فإن أناسا يحولون مثلا العنب إلى خمر لزيادة رأس المال ويقول والله دي المصلحة بالنسبة نقول له لا هذه مصلحة مهدرة مصلحة محرمة مصلحة ملغاة لأنها تصطب مستضاما مباشرا مع المصلحة الشرعية ال... التي تخالف كتاب الله وسنة رسولي أن هذه المصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية يعني تخالف القرآن والسنة يبقى دي اسمها مصلحة محرمة ملغاه أو مهدرة القسم الثالث بندول المصلحة المرسلة مصلحة المرسلة التي لا تخالف أصول الدين والتي لا تخالف القواعد العامة للشريعة يعني يعني توثيق عقود الزواج مش هتلاقي على هذا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولكن أدل عمد مصلحة مرسلة لضمان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم وقس على ذلك يبقى الخمر أم الخبائث. قال الله تبارك وتعالى أول الآيات نزولا في تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لأن الخمر تحجب العقل والعقل مناط التكليف فكانت الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلما نزلت الآية قال عمر بن الخطاب اللهم أنزل في الخمر بيانا شافية فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فلما سمع الصحابة الآية قالوا على لسان وقلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا فهل نقول انتهينا ربنا هل نقول انتهينا ربنا طيب يا عم الشيخ هو ممكن لو الإنسان شرب خمر قبل كذا وتاب إلى الله عز وجل الله يتب عليه أيوة يلا بسرعة أخي الحبيب بسرعة أيتها الأخت أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعا وخاطبوا إخواني اخواني اه اخواني ممن وقعوا في هذا البلاء ووقعوا في هذه الكبيرة لازلت تحتفظ باخوتهم نعم هم اخواننا وهم احبابنا وانا اعلم ان العبد عبد وان الرب رب قد يضعف الانسان وفيه من الخير ما فيه لذا انا اخاطبك اخي يا من ابتليت ووقعت في هذا المستنقع وفي هذه الكبيرة في شرب الخمر وقدمت الخمر على الماء على مائدة طعامك هيا الآن اسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وأن تزيح عن مائدتك وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك أو في بيتك أن تزيح هذا الوباء وأنت تتخلص من هذا البلاء وهيا أقبل على رب الأرض والسماء وكن على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وسيفرح بأوبتك لتسعد إن شاء الله في جنات النعيم بشرب خمر اللذات للشاربين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر في الجنة أيوة أنهار خمر وأنهار من خمر اللذات للشاربين لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل لا يصدعون عنها ولا ينزفون وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات أسأل يجعلنا أياكم من آليها فهي الآن أخي الحبيب ينفع يا عم الشيخ وأنا بألي كم سنة أيوة ينفع وأقبل على الله الآن وأنت على أنه سأفرح بتوبتك تب خل الدليل ده لرجل كان يشرب الخمر على عهد المصطفى يا على عهد المصطفى أيوة على عهد المصطفى والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال كان رجل كان رجل يدعى حمارا يلقب بهذا اللقب والحديث في البخاري وغيره وكان اسمه عبد الله يلقب حمارا وكان يضحك النبي أحيانا يا الله معقول يعني انظر إلى القرابة من رسول الله يعني أحيانا يدخل يضحك النبي يقول كلمة ضحك النبي والنبي يضحك عليه الصلاة والسلام وأتي به فأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد فجلد من شرب الخمر فأتي به مرة أخرى الله أكبر وهو مع النبي عيش مع النبي يشرب خمرة والنبي يقيم عليه الحد يجلده ويشرب خمرة تاني أيوة العبد عبد والرب رب فلما جاء بعد ذلك قال رجل من الصحابة اللهم العن اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به ما أكثر ما يؤتى به النبي سمع العبارة ماذا قال قال لا تلعنوه لا تلعنوه فوالله إنه ليحب الله ورسوله والله ما علمت إنه يحب الله ورسوله الرجل اللي بيقام عليه الحد ده الرسول بيقول يحب الله ورسوله أيوة يا أخي بشر بشر عبد ضعيف يمكن يزل في أي لحظة لكن الباب مفتوح والأمل كبير في رحمة الملك القدير جل جلاله في رواية أخرى, رواية أخرى يقول أبو هريرة فقلنا له أما خشيت الله أما اتقيت تقيت الله أما استحييت من رسول الله فقال رجل من القوم اللهم العنه اللهم العنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه لا تكون عونا للشيطان عليه يا ربي لا تكون عونا للشيطان عليه ولكن قولوا اللهم ارحمنا اللهم توب عليه اللهم رحم اللهم توب عليه وأنا أمثالا مني وتأبدا مني لسيدنا رسول الله أدعو أدعو الله لكل من ابتل بشرب الخمر وأقول اللهم رحم اللهم توب عليه اللهم رحم اللهم توب عليه اللهم رحم اللهم توب عليه. عليه هيا أخي الحبيب هيا أخي وقل كما قال الصحاب أن ربنا الآية نزلت كما في الصحيحين يقول أنس بن مالك كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فسمعنا مناديا ينادي من قبل رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت يقول فقال أبو طلحة يا أنس قم فأهرقها يا خبر بسرعة قم فأهرقها ما ألش تبسألح يلا ألح أخر كاس بسرعة يلا هات الجرد لا لا لا لا, لا أبدا أبدا قم يا أنس فأهرقها قال فأهرقناها فجرت الخمر في سكك المدينة يا رب شوف الاستجابة شوف استجابة الصحابة فأنت أخي يا من ابتليت استجب